سو انتم انتم الفقراء الى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد ان شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 ومن النَّاسِ والدواب والأنعام مختلف muhtani fun إنما يخشى الله من عباده العلماء e yokshallah, in عزيز غفور إن الذين يتنون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا على يرجون يرجون تجارتهن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله inn n n n n n n n n n n n n n n n n n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 أَرُونِي مَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السماوات؟ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كتابا فَهُمْ عَلَى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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَاعٍ